ص ن ا ع ة ا ل ت غ ي ي ر تقديم الدكتور حسين ع ي ا د ة السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته أ ه ل ا ومرحبا بكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت في هذه ا ل ل ي ل ة الماتعه ب ر ك ة ا ا ل م ة بإذن ا ل ل سنتحدث عن ص ن ا ع ة التغيير بدايه ة أ ي ا ا لماذا خ والأخوات و ة ل اخترنا هذا الموضوع لماذا صناعه ة التغيير؟ التغيير الحسن إلى الأحسن المدربة ساندر إلى ل من ن أ إ ذ التغيير م ت ر فمن تفنى الممكن أن ص ح ح لتحسين ط ي التفكير ق ة أحسنت إنس لكسر الروتين جميل خصائي التدريب نتعلم ل ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة والحلول وقتل الروتين عدم الرضا عن الحال الحالي مهم تكلمنا مثلا أمس منكم هذا فيه هذه سببها جدا الجديدة عدد قد الآن أفكارنا الأشياء حياتنا تذكروا كتاب الكتاب عوائق العوائق ننطلق تأليف تأليف أن نغير أن يكون حتى طيب في في في كبير يرغب بعض أ ن الواحد فينا لديه صفات س ل ب ي ة أ و تصرفات وسلوكيات وعادات خ ا ط ئ ة ت ع ي ق عن أ د ا ء هدفه أو تأليف أنت حتى تحقق أفكارك الوصول هو الطموحة تحتاج أن تغير في شخصيتك وفي سلوكياتك الذي الكتاب فمعناها تحتاج إلى شخصيتك حتى هدفه في تغير تحقق أن من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ا د ي ة إ ل ى ا ل أ ف ض ل منها أ و أ ن ك تحذف السلبيات وتبدلها بايجابيات إ ي ج ب هذه أحد الأسباب. من الأسباب كذلك لماذا أحد الأسباب الأسباب لأن التغيير الإيمان يبلى من نصنع في و ف أحدكم ك م يخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحياة التي نعيشها الثور قال الصلاة والسلام كما أو أ ص ح ح ت ة ر و ي ي يصحى يروح الدوام، يرجع من الدوام، يتغدى يريح ينام ن من ة جدا الواحد الدوام الدوام الصباح أو م ث ل او ي ز ر فلان أو يقضي بعض ا ل أ ش ي ا ء ثم يرتاح ف أ ص ب ح في روتين قاتل في حياتنا ا هذا الروتين حقيقة يعني يجعل الإنسان يفنى قبل أوانه وبالتالي نحتاج التغيير الدواعي التي تدفعنا لتعلم صناعة التغيير المحاولات الخاطئة الناس حقيقة عندهم يجعل قبل نتعلم لتعلم للتغيير كثير رغبة ر و ت حقيقة يعني يفنى في حقيقة ي ي أن من من أن غ لكن محاولات تكون خ ا ط ئ ة ل ي ش ل أ ن ه ما عرف ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ح ي ح ة لتغيير الذات الشيء ا ل أ خ ي ر أ ن ه حياتك هي أهم م اهم تتعب ع ل ي يعني في النهاية وأنتي فينا عنده حياة واحدة فقط. ما عنده أنت وأنا فقط واحد واحدة كل ا حياتين عنده ما في محاولة أخرى أن تتعب عليه ى هذه ا ل ح ا ا ا ة أمر يستحق ل ت م م وأمر ا مهم جدا أ ن نبذل عليه أ ت و ق ع إ ن شاء الله أنا بعد ما ندردش مع بعض في, في هذه ا ل أ م س ي ه أ ن نخرج ب النظر ل ل ح ي ا ة بمفهوم متجدد نغير نظرتنا تجاه الحياة تجاه و أ ن يكون في عندنا تحفز للتغيير والعمل و ا ل إ ن ت ا ج ب إ ذ ن الله وأن نشعر بالهدوء النفسي عندما وأن نشعر ن ت غ ي ر ل م ا سيكون لتغيرنا من أثر بإذن الله. والشيء الأخير من بإذن أن نفهم الله أثر كيف نتعامل مع ذاتنا ونغيرها و أ ت و ق ع أ ن كل واحد فيكم عنده هدف في هذه ا ل أ م س ي ه السؤال ا ل أ و ل ما هو التغيير أ ن تتطبع بصفات حميده ة ذ ا ما قاله عساف حال إلى حال طيب خلق شيء جديد أخصائي التدريب التعديل محمد أم من أمينة خلق إلى جديد تغيير طيب شيء أن تغير من تغير ط ب التغيير ع ك تصرفاتك من م ث ا ا ا ومن ع د ك وضحها التحول والخروج من الوضع الطبيعي للفرد. طيب حلو الطبيعي ا سنظر من للفرد ل ت طيب لغه جعل الشيء على غير ما كان عليه يعني بخلاف ما كان عليه حلو هذا في ا ل ل غ ة في ن ا ح ي ة العلوم ا ل ا ج ت م ا ع ي ة التحول الملحوظ في المظهر أ و المضمون يعني في الشكل الخارجي أو في المضمون الداخلي. التحول خ الداخلي ا المضمون ا ر ج ي في أو ل الملحوظ إ ل ى ح ا ل ة ج د ي د ة وقد تكون أ ف ض ل أو أسوأ وهذه او ل التي المدربة نبال、نعم. التغيير ن من من نعم ق قد ط ة ذكرتها أيها ي ك ن إلى اسوا ل ل إلى ل أ أ ف ض وقد يكون ا أ لكن ن ه نتحدث عن الحسن التغيير الإيجابي، التغيير التغيير التغيير الجيد الفعال الإيجابي طيب مع العلم أ ن ص ن ا ع ة التغيير ع م ل ي ة د ا ئ م ة و م س ت م ر ة التغيير في ذات ا ل إ ن س ا ن ع م ل ي ة د ا ئ م ة و م س ت م ر ة وهذا ما نريده ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى طيب س ي ن سؤال هل أ ن ت متغير متجدد أ م لا يلا كل واحد يجاوبني نعم والحمد لله نعم نعم نعم أ ح ي ا نعم ا ن ن ع متغير نعم م حلو كويس يا سلام نوعا ما نعم كلما وجدت هناك ح ا ج ة واسباب للتغير ي محمد、ببطل. نعم أحيانا في الأشياء الغير جيدة. أحياناً العقل جيدة جميل إذا لم أكن تغيرت ب ا س م ما كنت معك、هنا. جميل ر ر ا هنا كنت جميل أ ن ت م في الجمله ة ما شاء ا ل ل متغيرون طيب سؤال آ خ ر هل تشعر بتغيرك وتجددك يعني الآن إحنا في البداية قلتوا أحيانا بتغيرك نعم أكيد أني أتغير نعم وبعضكم تشعر نعم نعم نعم نعم نعم طبعا الآن إحنا أنتم لكن النتائج قلتوا قال هل أحدد حقا وتجددك جميل نعم و أ ر ا ه م ح ف ز ومشجع حلو ما شاء الله تبارك الله أ د ا م الله عليكم التغير من الحسن إلى الى أ أبي أعجزكم ح نروح س بسؤالنا ن خلينا طيب طيب ل الاحسن س ؤ ل الثالث هل تغيرك متزن ي و ق ق أهدافك نعم. والحمد لله طيب. أكيد أ لله وضحه هذا والحمد ما أسعى لأجل محمد. طيب. أحياناً نعم طيب ع ى لأجل أ محمد ح طيب ي ا ا الأحيان غالبا أحيانا نعم نعم بعض في ببطء في بعض ا ل أ م و ر يحقق بعض ه ي ت أ ج ل طيب بتوازن في السابق لا ولكن ا ل آ ن يحقق ا ل أ ه د ا ف حلو أ ح ي ا ن ا أ س ع ى دوما لذلك نوعا ما جميل طيب ممتاز ممتاز ممتاز جميل جدا طيب إ ذ ا إ ح ن ا اتفقنا ا ل آ ن أ ن ه نحن متغيرون ثم اتفقنا أ ن ه الحمد لله قاعدين نشعر بهذا التغيير وفي ا ل ج م ل ة وفي الجملة اتفق ل ل ج م ة ا المعظم يعني انه يعني تغييرهم يحقق أ ه د ا ف ه م وفيه نوع من التوازن أ و يسعون إ ل ى التوازن و ل أ ج ل إ ج ا ب ا ت ك م ا ل ر ا ئ ع ة مثلكم فهذه ن ج م ة ويعقبها و ر د ة لكل واحد طيب أ ق و ا ل في التغيير ك ا ل ع ا د ة سنؤصل الأقوال في بعض الأقوال ا ل م ه م ة جدا أ و التي تفتح لنا أ ف ق في التغيير طيب م ق و ل ة الهدف من الحياه ة لا يتجاوز بد أن ذ ه ا لا ح ي ة ترى هذه ا ل ع بد ا والله إنها عبارة ا ر ة عميقة ل ه ف من الحياة ان ل لا ح ي ا ة بد أ يتجاوز هذه ا ل ح ي ا ة كيف نور ت س أ ل كيف يعني ا ل آ ن أ ن ت يا نور ونحن كلنا نعيش في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا لكن ا ل أ ص ل انه هدفنا مش لحدود هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا لما بعد هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا لما يكون الواحد فينا عنده هذا الفكر انه أ ن ا أ ع ي ش ا ل آ ن عندي عمر محدود الله ثلاثين، أعلم عشرين، سبعين؟ كم؟ ستين، مهما عمرت في ا ل ن ه ا ي ة هناك حدود لهذا العمر لهذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن كانت أ ه د ا ف ك فقط ل أ ج ل هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل م ح د و د ة ف أ ن ت والله مستعان خسران لكن ا ل إ ن س ا ن الذي يهدف ويخطط بشكل جيد هو الذي يفكر إلى م الى بعد هذه ا ح ي ا ة إ ل ما بعد هذه الحياه ة وأنا ليش بدأت ليش في هذه؟ في صناعة ا ل ت غ ي ي ر ل أ ن ن ا عندما نرتبط بالهدف ا ل أ س م ى من وجودنا و ب ا ل ح ي ا ة ا ل أ ب ق ى و ب ا ل ح ي ا ة ا ل د ا ئ م ة ل م ا تكون نظرتنا ب ع ي د ة سيكون هذا محفز لنا أ ن نعمل و أ ن نستمر في العمل حتى أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إ ذ ا قامت ا ل ق ي ا م ة وفي يد أ ح د ك م ف س ي ل ة فالايش فليغرسها م ة فليغرسها اعمل حتى اللحظه الاخيره ليش؟ لانه ي ش ل انت تغرسها مش عشان تاكل من ثمرتها ولا عشان تستظل بظلها لكن انت تغرسها في الدنيا عشان لما تروح يوم القيامه تجد الاجر وصل إ ل ى هناك شفت هذا هو بعد النظر بعد أ ك ي د بتكون تغييرنا طيب أ ك ث ر ش م و ل ي ة وعندنا محفزات وعندنا دافع أ ن نستمر هذه ا ل م ق و ل ة ا ل أ و ل ى في التغيير طيب أزمة التغيير يعقبها التغيير حتى أنتقل إلى التغيير سأمر في أزمة. من الآن سنمر في لابد أزمة أنتقل سأمر أزمة أزمة دائما من سنمر صناعة الفرج الآن إلى حتى نتفق لكن هذه ا ل أ ز م ة بالصبر عليها يعقبها الفرج فهي مثل إيش؟ عنق ا ل ز ج ا ج ة عندما يمر في عنق ا ل ز ج ا ج ة يعرف أ ن الفرج سيكون بعد هذه ا ل أ ز م ة طيب القول الثاني في التغيير عندما تتعقد ا ل أ م و ر في التغيير قد نحتاج العون ولا ب أ س في العون ن يعني ا ل آ أ ح ي ا ن ا و أ ن ت في م ر ح ل ة التغيير في عنق ا ل ز ج ا ج ة وفي ا ل أ ز م ة يصعب عليك أ ن تتجاوز هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل ح ر ج ة فقد تحتاج إ ل ى م ع و ن ة فلا ب أ س أ ن نطلب ا ل م ع و ن ة في فترات التغيير طيب من الأقوال في التغيير أيها ويظنه كبيرا البعض معجب بعالمه من مهمة وأنا أن أن الأقوال الأخوة جدا شوف هذه أ س ل ك م ليش كثير من المحيطين فينا لا يتغيرون أ ي و ة ع ج ب ه م اعجبهم ل م ك ا ن وضع ع ا ي ي ش ن د ا خ ل الزجاجة هذه و ض ف يعيشون ت ه فهو م ي ت ق د لما ج ي ينظر إلى التغيير ينظر ي إلى ف ف ه ضيق ي ظ ر إلى ه ن ا ينظرون إ ل ى الزجاجه ت غ ي ي ر من من العنق من عنق ا ل ة ف ي ر و ن ضيقا فتيجي تقول يا أخي يا أخي أنت ليش حياتك تغير يا أخي تقول لأواحد كذا أنت تعلم احضر دورات ا ق ر أ كتب قوم اشتغل يقول لك ياخي يا أ الوضع صعب و ا ل ح ي ا ة مدري إ ي ش ويطلع لك أ ع ذ ا ر ل ي ش ل أ ن ه يرى أ ن ه التغيير إ ل ى الشيء القادم آ ء ا ل هو ع ب ا ر ة عن العيش في عنق ا ل ز ج ا ج ة ولا يعلم أ ن عنق ا ل ز ج ا ج ة ع ب ا ر ة عن ممر فقط م ر ح ل ة م ؤ ق ت ة لكن لابد أ ن يمر فيها كاختبار وامتحان من الأقوال في التغيير في تغيير ع ا د ة سلبيه ة عادة إيجابية إيش رأيكم؟ طبعاً أنا ما أتكلم عن الإرادة أصعب ألف رأيكم؟ أنا أتكلم أنا أتكلم طبعا عن عن من ماذا ترك لا س و و ل ة اصعب ل و ة ل من ا تأتي ع د واحد ترك ق و ل له يا أخي ت ع الف د ة س ب ي ة تمارسها ل ن ر ض أن و ا ح د يقلب ي ل ل ه ن ه ا ر ونهاره ه ل ي تقول له ي ا أخي ينام ب د ر ي يشعر بصعوبة أ ن ه ينام بدري مع أنه الصواب هو النوم في أن النوم الصواب الليل مع هو الصواب هو النوم في الليل لكن ترك ا ل أ ش ي ا ء ا ل إ ي ج ا ب ي ة أ س ه ل من إيش؟ ترك ا ل أ ش ي ا ء ا ل س ل ب ي ة تجي عند واحد يفرش أ س ن ا ن ه كل يوم م و ا ض ب على تفرش ا ل أ س ن ا ن تقول له شوف ثلاثه ايام لا تفرش أ س ن ا ن ك طيب أ و ل يوم ب ي ح س ه ب ص ع و ب ة ثاني يوم ب ص ع و ب ة يمكن بعد ثالث يوم تجي تقول له تكفى الله يرضى عليك تعال فرش أ س ن ا ن ك فتغيير العادات ا ل س ل ب ي ة أ ص ع ب بكثير من ترك من العادات ا ل إ ي ي وليش برضو أحيانا ج ا العادات ا ب برضو ة ل س ل ب ي ة يكون فيها نوع من ا ل أ ش ي ا ء المحببه ة إلى أنفسنا ف ي الى أشياء محببة إ أ ن ف س ن ا وبالتالي تجد النفس تمشي م ع ه ا وتسوق وتنقاد دون تعب طيب أ ق و ا ل في التغيير عندما يكون التغيير إ ي ج ا ب ي ا لا تلتفت للمثبطين لاحظوا لو كل اللي حولك يقول لك لا لا تتغير لكن هذا التغيير إ ي ج ا ب ي فعلا ما عليك منه لو ر ف ق ة السوق قال و ا لك لا لا تبطل التدخين يعني في بعض الناس اللي يدخن يقولك ياخي يا أ والله ودي أ ت ر ك الدخان بس رب الشباب يتحجج في, في الواقع المحيط فيه طيب ودي أ ن ا م بدري بس ا ل أ ه ل والعيال ما يخلوني ودي أ ق ر أ بس الوضع ما يساعد دائما يتحجج بالوضع لا عندما يكون التغيير إ ي ج ا ب ي فلا تلتفت للمثبطين حتى و إ ن كانوا أ ق ر ب الناس إ ل ي ك تمام طيب ا ل م ق و ل ة ا ل إ خ ف ا ق في التغيير لا يعني سوء مقصدك وهذا شيء متوقع كيف يعني ا ل آ ن إ ح ن ا متفقين ان ه كلنا موجودين هنا ل أ ن ن ا نريد أ ن نتغير ف إ ن واجهنا إ خ ف ا ق لنفرض لنفرض أ ن ه أنت قررت أ ن ك تخصص ساعة يوميا للقراءة أو نصف س ا ع ة يوميا ل ل ق ر ا ء ة هذا التغيير القادم فوجدت نفسك أ و ل يوم ثاني يوم ثالث يوم بعدين الرابع نسيت أ و ق... ما استطعت الخامس ربع س ا ع ة وما قدرت والسادس ا ل إ خ ف ا ق في ع م ل ي ة التغيير لا يعني سوء مقصدك ل أ ن هذا شيء متوقع متوقع أ ن ك تمر في عقبات قد تكون هذه العقبات اكبر ل ع ق ب ا ت أ من قدرتك فتخفق وبالتالي إ ن أ خ ف ق الشخص في ع م ل ي ة التغيير فعليه أ ن يعيد ا ل م ح ا و ل ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة حتى يصل لما يريد حتى أخوات التغيير العقبات يصل لما يريد طيب هذه يا أخوة ويا أخوات عقبة التغيير طيب أنا ودي هي لما أسمعها منكم ما أنا عقبة هذه أخوة التي تواجه شخص في ع م ل ي ة التغيير أ ن ا أ ر ي د أ ن أ غ ي ر ثقافتي في ثقافتي في معلوماتي أ ر ي د أ ن أ ت غ ي ر في تعاملي ايش العقبات ا ل ب ي ئ ة عدم ا ل ث ق ة في النفس هياء العادات. أمل الإنسان ذاته. هي العادات ا أمل الأهل المدربة الإنسان النفس الإنسان ذاته التسويف التردد العدو الأكبر ذاته ذاته هي ضعف ك ل م ة مستحيل حلو ممتاز التردد ا ل أ ه ل ضعف ا ل ه م ة جميل طيب خلينا نشوف إ ي ش ا ل ع و ا ق كيف مقسمينها نحن ا ل آ ن ك أ ر ب ع مراحل أ و ل شيء في بعض الناس لا يدرك ض ر و ر ة التغيير يعني هذا من أ و ل ه ا أ ص ل ا مدرك انه لازم يتغير مش مقتنع فهذا صنف من الناس لا يتغير لماذا لا يتغيرون ل أ ن ه أ ص ل ا لم يدرك ض ر و ر ة التغيير طيب في بعضهم يدرك يدرك أ ن ا لازم أ ت غ ي ر أ ن ا لازم <تصفيق> هذا عقله مش خام عقله قفل هذا عشان كذا أنا ح ا ط ط ص و ر ة مفتاح يحتاج إ ل ى مفتاح طيب طيب ف هذا النوع ا ل أ و ل من الناس طيب خلينا من النوع هذا لنفرض ان واحد جاء قال ك لا أ ن ا أ د ر ك انه ضروري أ ت غ ي ر لازم أ ت غ ي ر لكنه ما قاعد يتغير ما قاعد يتغير إ ي ش السبب ل أ ن ه لا يمتلك ف ك ر ة عن التغيير المطلوب يعني يجي يقول لك يا أ خ ي أ ن ا أ ب غ ى أ ت غ ي ر ط ب يا أ خ ي تغير تقول ه تغير ط ب اتغير في إ ي ش هو نفسه لا يعلم م ح ت ي ا ج ا ت ه وفي أ ي الجوانب يريد أ ن يتغير معناها انه لا يمكن أ ن يتغير تماما مثلما تعطي واحد ك ر ة وتقول له جيب هدف وما في حوله أ ه د ا ف أ ص ل ا ما في حوله أ ي ه أ ق و ا ل و ي ن بيسدد وين بيجيب الهدف فمعناها أ ي ج ه ة تشوت فيها ا ل ك ر ة بتطير تماما هذول هو مقتنع انه يريد أ ن يتغير لكن لا يملك ف ك ر ة عن المطلوب ب المطلوب تغيير ي ط هذا ا ل ش خ ص ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ و النمط الثاني من الناس طيب في ش النمط الثاني الثالث هو يدرك أ ن ه لابد يتغير يعني هو يدرك أ ن ه لازم يتغير ويملك ا ل ف ك ر ة يقول لك يعني أ ن ا أ ر ي د أ ن أ غ ي ر في أ س ل و ب تعاملي مع الناس أ ن ا سريع الغضب أ ن ا سريع الغضب و أ ب غ ى أ غ ي ر ا ل أ س ل و ب هذا أبغى أصير إنسان هادئ. لكن هادئ مشكلته م ا يتغير ل ي ش ل أ ن ه ليس لديه خطه ة واضحة للتغيير. ما للتغيير ع ن د خطة خطة ما عنده و ا ض ح ة للتغيير هو مقتنع أ ن ه لازم يتغير ويعرف أ ي ش ا ل ف ك ر ة يبغى يصير إ ن س ا ن هادئ ويتمالك أ ع ص ا ب ه ح ل ي م لكن ما عنده خ ط ة كيف أ ب د أ أسوي؟ هل أقرأ إيش هل ك ت ا ب هل هل أستشير شخص؟ هل... يتعلم مثلاً مهارات ث ل ا م كتم الغيظ و ت أ ث ي ر الغضب على النفس ما يعرف هذه ا ل أ ش ي ا ء ف ل أ ج ل ذلك تجده على حاله مكانك سر طيب في بعض الناس الرابع هو مدرك للتغيير ويمتلك ف ك ر ة ووضع خ ط ة لكنه ل ل أ س ف والله المستعان فاقد ل ل ع ز ي م ة فاقد فاقد ل ل ع ز ي م ة وهذا حال كثير من الناس وكما قال الشاعر إ ذ ا كنت ذا ر أ ي فكن ذا ع ز ي م ة ف إ ن فساد ا ل ر أ ي أ ن تتردد ف إ ن فساد ا ل ر أ ي أ ن تتردد خلاص عندك خ ط ة اعزم وتوكل اعقلها وتوكل ف ا ل آ ن كل واحد فينا يقدر يصنف نفسه طيب صنف نفسك ا ل آ ن ليس شرطا أ ن تكون كل حياتك من هذه ا ل أ ر ب ع ة يعني أ ح ي ا ن ا احيانا ن ف ر ض مثلا على سبيل المثال المهندس علي يريد أ ن يتغير في جانب التعامل مع العملاء في ا ل ش ر ك ة الشركة التعامل مع العملاء مع في أ وفي العمل فهو يدرك ض ر و ر ة التغيير ويمتلك ا ل ف ك ر ة وعنده خ ط ة لكن ا ل ع ز ي م ة والله المستعان ض ع ي ف ة يا مهندس علي جاي م ت أ خ ر اليوم بينما نفس المهندس علي في مجال آ خ ر لا هو يطبق التغيير ويمكن في مجال ثالث هو واقف ه ن ا عالق في ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة وده يتغير بس مو بعرف ا ا ل خ ط ة فمعناها ان ا ل أ ر ب ع مراحل هذه طيب قد تختلف من, من, من خ ط و ة تغيير إ ل ى خ ط و ة تغيير أ خ ر ى من خطوه, التغيير إلى خطوة تغيير إ ل ى خ ط و ة تغيير أ خ ر ى ومن موقف إ ل ى موقف آ خ ر ا ل آ ن أ ر ي د من كل واحد فيكم أ ن يراجع حساباته كل فيكم كنت كان إني ما أدركت أو إني ما امتلكت الفكرة أو ما خططت أو ما كنت لنفرض الجامعة ليش هل السبب البيت واحد وما أو أو أو وحدها ودها يراجع أنا ما ما ما ما عازم كانت أريد في في أتغير تغيرت أني أني تتغير أن خططت مع عائلتها و أ ه ل ه ا و أ ب ن ا ئ ه ا بس ما تغيرت إ ي ش السبب هل أ ن ه ا لم تدرك أ و لم تمتلك ف ك ر ة أ و ما خططت أ و كانت ف ا ق د ة ل ل ع ز ي م ة أ ن ت ا ل آ ن ا ب د أ قيم نفسك راجع نفسك وتعرف وين الخلل موجود ف ت ب د أ تصلحه وتشتغل عليه طيب التغيير الثاني الآن خلصنا الشق الأول من صناعة الشق ننتقل إلى من في فهم م ن ظ و م ة التغيير ما ترونه أ م ا م ك م ا ل آ ن هو مكون مكونات ا ل إ ن س ا ن أ ي واحد فينا يتكون من ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء العقل البدن الروح طيب اي ل ل ع ق أحسنت أحسنت يا أمينة الجسد الروح أي انسان أ م ي ة ا ل ج د ل ر و ح أي إ س ا ن يتكون من هذه الثلاثة العقل الجسد الروح واضحه وهذه الثلاثه ة لكل واحد م ن ا مخرجات لكل واحد منها مخرجات فالعقل يخرج منه التفكير والبدن يخرج منه السلوك والروح تخرج منها المشاعر و ا ل أ ح ا س ي س ف ا ل ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء معناها ان ا ل إ ن س ا ن ت ر ج م ت مكوناته هو ع ب ا ر ة عن ف ك ر ة وسلوك وشعور مركزين معي ترى هذا الكلام أ ي و ة أ ح س ن ت يا طيبتي هذه نظرية مرسيدس، نموذج ظ ر ي ة ر س نموذج مرسيدس في مكونات ا ل إ ن س ا ن وهذا اللي احنا بنلعب عليه في صناعه ة التغيير ذ ا الكلام هو اللي صناعة بنشتغل عليه هو في التغيير أ ي و ه ركزوا تمام معناها أن الشخص ان ل ش خ ص أ الشخص هو متكون من أ ف ك ا ر وسلوكيات ومشاعر كل ما ينتج عنك من تصرفات هو نتاج لتفاعل هذه الثلاثه مع بعض, هو نتاج هذه الأشياء الثلاثة مع بعض. كل واحد فينا له مدخل أ ق ر ب في التغيير يعني في بعض الناس ت ج د يميل للتفكير أ ك ث ر من ميله للعمل البدني أ و للجوانب ا ل ع ا ط ف ي ة و ا ل ش ا ع ر ي ة واحد ثاني يقول لك لا هذا إ ن س ا ن راعي كرف ا لكن ج ا الآخرين الثلاثة ن بين يعملون ب ل هناك واحد منهم يطغى على الشخص يكون أ ك ث ر طغيانا ويشكل شخصيته وهو أ ق ر ب في ع م ل ي ة التغيير ط ي ب إ ي ش ا ل ف ك ر ة تقول ان التغيير في أي و اي ح د من هذه الثلاث أ ش ا التغيير ء في أي واحد من هذه الثلاث أ ش ي ا ء يؤدي إ ل ى التغيير في الباقي كيف خلينا نيجي نضرب مثالا شخص معين توفي قريبه أ و والده أ و والدته واعز الناس إ ل ي ه اسال الله ان يحفظنا واياكم واحبابنا من كل سوء ومكروه طيب فهو ن ت ي ج ة لهذا الفقدان ن ت ي ج ة لهذا الفقدان أ ص ب ح يعاني من مشاعر الحزن مشاعر الحزن و ا ل أ س ى على هذا الفقد ا ل أ ص ل ان ه الشعور بالحزن على الفقد أ م ر طبيعي جدا لكن لنفرض أ ن هذا الشخص تمادى في مشاعره الحزينه ة تمادى في مشاعر الحزن. نعم طغت مشاعر نعم مشاعر الحزن الحزن والبكاء في ف ذ ا الطغيان مشاعر الحزن في س ي ب د أ يؤثر على سلوكياته س ي ب د أ ينعزل عن الناس تلقائيا ما يحب يحتك مع الناس ما يبتسم مع ا ل آ خ ر ي ن ما يتفاعل معهم شوفوا تاثر أ ث ر ل ل س و ك ت أ السلوك ل أ ن ه حزين مو معقوله واحد حزين و ق ا ع د يقهقه مع الناس ويطلع يتعشى معهم ويسهر معهم ويجي معهم لا لتماديه في مشاعر في الحزن ت أ ث ر السلوك و ن ت ي ج ة ل ت أ ث ر السلوك ي ت أ ث ر التفكير ممكن ي ب د أ يفكر يقولك ل يا الله الناس ما تحس فيني شوف كيف ب د أ تفكيره يصبح سلبي أ ن ا حزين و م ض ا ي ق والناس عايشين يومهم ما حد يفكر فيني طيب ما حد جاي يطبطب علي ما حد جاي يواسيني الناس ما فيهم خير ف ي ب د أ تفكيره يتغير فتتغير ا ل ش خ ص ي ة بالكامل وهي المش... الموضوع كله وين ب د أ بدأ من المشاعر شعور بالحزن أ خ ذ أ ك ث ر من... من وقته فتغيرت ا ل ش خ ص ي ة بالكامل شفتوا كيف هذه الثلاث أ ش ي ا ء م ر ب و ط ة ببعض مربوطة, بعض؟ مربوطة بعض. كبير جداً. من كبير ببعض بشكل عكسي لي مثال يضرب ثاني جدا يعني واحد منكم أو واحدة منكم تضرب لي مثالا لكن يا بالتفكير كيف يؤثر على المشاعر والسلوك أ و مثال عن السلوك كيف يضر يؤثر على التفكير والمشاعر أ ن ا ضربت مثال عن المشاعر جيبولي ا شيء ثاني طيب واضحه تقول واحد موظف يحب عمله يعني هو عملي ها؟ سلوكي وينسى أ ه ل ه يا سلام صحيح منسجم في العمل حتى النخاع فايش ي ب د أ يهمل زوجته أ ب ن ا ؤ ه والدته والده خلاص هو مشغول في العمل و أ ح ي ا ن ا يهمل التفكير أ و ي ب د أ تفكيره ينشغل فيصير يقول هذول ما يساعدوني ما يحسوا فيني أ ن ا أ ك ر ه في ليل ة ا ل نهار وأجي أحسنت يقول محد ومدري لي يعطيك العافية شكرا إيش طيب كان منعزل كان شخص منعزل ويبدأ يقرأ كتب تهتم بالتواصل غير تفكيره أحسنتي يا سلام. وبدأ يتواصل مع الناس. تتغير سلوكه. ممتاز. ثم بدأت أحسنتي أمثلة تحتاج تحية واضحة الشريحة سلام الناس سلوكه سلام يا سارة سارة سارة سلام نجمة يتواصل تتغير ممتاز تتغير تجاههم يا يا يا يا يا عليكم جميلة ودي مشاعره هذا المثال تفهموها كامل إلى وإلى على بشكل مع ثم هذه إ ذ ا كان هناك شخص سمع ب ف ك ر ة س ي ئ ة عن شخص آ خ ر ف ب د أ بتوليد مشاعر س ل ب ي ة تجاهه صحيح في حال أ ن الشخص الثاني حاول التواصل معه صده ه و أ س ا ء اليه أ ح س ن ت يا مدربنا يعني هو سمع ف ك ر ة س ي ئ ة عن سين من الناس ف ك ر ة تفكير فقام ا م ت ل أ قلبه حنقا على هذا الشخص بسبب ما سمعه فتغير سلوكه وتعامله مع صاحبه طيب واضحة ممتازة س أ ت ك ل م ا ل آ ن ب س ر ع ة عن المكونات الثلاثه ة اللي ي ق ل ن الروح ا والجسد والعقل ق و ة الروح الروح أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت تعتبر المركز والمحور المهم في مكونات ا ل إ ن س ا ن تعتبر أ ك ب ر ط ا ق ة في ا ل إ ن س ا ن الروح والمشاعر هي مثل الوقود الذي يحرك ا ل ع ر ب ة شفت القطار البخاري الروح ل السابق ي يحط فيه فحم ويولعوه كان ا ن فحم عشان يمشي ا ل ر وما تحويه من مكونات ومشاعر و إ ي م ا ن ومعاني ق ل ب ي ة و أ ح ا س ي س هي تعتبر ا ل ط ا ق ة والوقود المحرك للجسد وللعقل كذلك للجسد وللعقل فمهم جداً أن يهتم الإنسان بروحه وفي مقولة جميلة لأستاذ جدا جدا محمد بروحه وفي قطب فمهم يهتم أن يقول الله سبحانه وتعالى خلق ا ل إ ن س ا ن من ق ض ة قبضه طين من ا ل أ ر ض و ن ف خ ة روح ف إ ذ ا اهتم ا ل إ ن س ا ن بروحه و ب إ ي م ا ن ه وبمعانيه ا ل ق ل ب ي ة سمت روحه إ ل ى السماء وتعلقت بالله ا سبحانه وتعالى لأنه الإنسان الروح ل ل لأن ه نفخة من الله سبحانه وتعالى و إ ذ ا اهتم بسفاسف ا ل أ م و ر وبالمال وبالدنيا و ب ا ل و ج ا ه ة والمناصب ذ ن ت روحه إ ل ى الطين إ ل ى قبضه الطين إ ل ى ا ل أ ر ض فما بين السماء و ا ل أ ر ض تجذبنا أ ف ك ا ر ن ا و إ ي م ا ن ن ا وحياتنا فمهم جدا ا ل إ ن س ا ن يهتم بهذا الجانب ا ل ق و ة ا ل أ خ ر ى اللي هي ق و ة العقل, قوة العقل يعتبر ثاني أ ك ب ر ط ا ق ة في ا ل إ ن س ا ن ويعتبر هو مثل موجه العربه ة ن و ج به العربة يمينا ويسارا ومن ميزاته أ ن ه فوق الحدود وعبر الزمن يعني وانت جالس في مكانك تسافر وتروح تركيا وماليزيا و أ م ر ي ك ا وباريس وتطلع على برج إ ي ف ل وتطلع على ق م ة إ ي ف ل س عابر للحدود طيب وعابر للزمن تتذك... تفكر ت في المستقبل كيف يكون وترجع إ ل ى الماضي وتتذكر كيف كان السلف وكيف كان ا ل ص ح ا ب ة جميل العقل جميل جدا فهو ط ا ق ة ج ب ا ر ة من أ ب ر ز جوانبه التفكير التخيل المنطق التحليل ا ل إ ب د ا ع الحساب ا ل ذ ا ك ر ة الاستذكار ويعتبر هو الموجه ل ل ع ر ب ة ا ل ق و ة الثالثه ة ي ق و ة الجسد لكن ق و ة الجسد تعتبر ذات حدود ونطاق ضيق الجسد له د ح ويعتبر د محدودة وطاقات و هو مجال التنفيذ والعمل وكل ما يخرج عنه محسوس وملموس القدرة ايش ابرز جوانبه الابصار والتذوق والاحساس بالألم والمجهود العضلي معروفة والتحمل وضع ا ل أ ع م ا ل وما إ ل ى ذلك فهذه ق و ة الجسد ف إ ذ ن عندي ق و ة الروح و ق و ة العقل و ق و ة الجسد هذه ا ل ث ل ا ث ة هي التي تكون الانسان إ ن س هي التي ا ل تكون ن إ واضح إ ل ى هنا ولا مش واضح طيب نعود ا ل آ ن إ ل ى موضوعنا ا ل ح ي ا ة ن ظ ر عنق في م ج م و ع ة من الباحثين يوم من ا ل أ ي ا م أتوا بفيل فيل صغير كان هذا الفيل يعيش في الصحراء في الغابات قصة حقية ط ب ع اخذوا أ هذا الفيل من ا ل غ ا ب ة ووضعوه في ح د ي ق ة الحيوان الفيل هذا أ ف ر ي ق ي ومتعود انه يسرح في ا ل غ ا ب ة فلما قيدوا حريته في ح د ي ق ة الحيوان ربطوا في رجله سلسله ة قيد ي ف ط و ي ل ة وفي آخر سلسلة سلسلة ك ر ة ح د ي د ي ة ث ق ي ل ة فكان الفيل الصغير كل ما أ ر ا د يمشي يبعد يهرب تنشد ا ل س ل س ل ة فيشعر ب أ ل م في رجله بسبب وجود ا ل ك ر ة ا ل ح د ي د ي ة ث ق ي ل ة فصار بعد ف ت ر ة إ يمشي ش يسوي ي إ ل ى قبل أ ن تنشد ا ل س ل س ل ة ويقف ثم يعود بعد ف ت ر ة من الزمن أ ص ب ح تلقائيا يروح يدور في فلك أ و في م س ا ح ة طول هذه ا ل س ل س ل ة ويقف قبل أ ن يشعر بالالم أ أن ل قبل م ب يشعر أ ل ف إ ي ش زوا الباحثين جابوا الكره ة ذ ه الحديديه ة ش ا ل و ا وحطوا مكانها ك ر ة بلاستيكيه ة كرة بلاستيكية الكرة خفيفة بلاستيك ك صار أصبحت الفيل الفيل ل فوجدوا ما يقاوم صار الفيل حتى أو أن أن ن مع يروح إلى نهاية إلى قبل ا ل س ل س ل ة ويقف ثم يعود تجنبا ل ل أ ل م وكل واحد فينا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت مثل هذا اللطيف اللي جالس هنا نحن نعيش في د ا ئ ر ة م ع ي ن ة في د ا ئ ر ة تحيط فينا تسمى د ا ئ ر ة الارتياح بدون قيود احنا وضعنا قيود على أنفسنا يعني تجد أن قيود على عمله في تجد الشخص ع ن د ه ترتيب معين ونظام معين وحركات معين ة ت قيود و و ل له س كي ق ل لا لا لا لا لا يصلح لا لا ما ما أ ق ر لا صعبة قيود هو يضعها لنفسه ف أ ص ب ح يعيش في دائره ة دائرة تسمى دائرة ساندرد الارتياح طيب كما تذكر تسمى تقول ل طيب في ق ع الارتياح ب ط ن ف ك ة بأنه لا ي س ط ع ل م ا التخلص الكرة الحديدية نعم والتأقلم مع الوضع الجديد طيبة من نصنع أفكارنا و تقول ل ة طيبة أحسنتي نصنع من نعم مع من نحن و هذا ما تكلمنا عنه أ م س فكل واحد فينا له د ا ئ ر ة ارتياح ا ل آ ن أ ن ا و أ ن ت م لنا د ا ئ ر ة ارتياح في العمل في ا ل ر ا ح ة في أ و ق ا ت ا ل ر ا ح ة طريقة الراحة في ا ل أ ك ل في الشرب في الطلعات والنزهات كل واحد له د ا ئ ر ة ارتياح يعيش في وسطها ه هنا ا سؤال عندما نعيش داخل دائرة الارتياح ولا طيب نعيش نخرج ن م ك أ ن ن ا نؤمن أ ن قدراتنا ث ا ب ت ة هل قدراتكم ث ا ب ت ة ولا تتغير هل قدراتكم ث ا ب ت ة لا صحيح قدراتكم غير ث ا ب ت ة فعندما تكون أنت قدراتك م ت غ ي ر ة أ ص ل ا و ب إ م ك ا ن ك أ ن تغيرها لكنك تلزم نفسك أ ن تعيش في د ا ئ ر ة مثل د ا ئ ر ة الفيل ولا تخرج عنها كانما أ ن م تحجم م قدراتك ك أ ن تحجم من قدراتك هذه د ا ئ ر ة ا ل ح ي ا ة ك ا م ل ة ا ل آ ن هذه ا ل ح ي ا ة شفت ا ل د ا ئ ر ة الكبيره ة ذ هذه ه هي ا ل ح ي ا ة كلها وداخلها في م ج م و ع ة دوائر ارتياح صغيره ة ذ ه وداخلها دائرة الحياة، دائرة دوائر الحياة ارتياح الحياة كاملة وداخلها مجموعة دوائر ارتياح مجموعة لنفرض ان هذه ه الصفرا ة م ث ل هي د ا ئ ر ة الارتياح في النوم وفي ه ه ذ دائرة الارتياح ا ل أ ك ل وفي ه ه ذ دائرة الارتياح في الطلعات والنزهات وفي ه ه ذ دائرة الارتياح في العمل وهذه دا حتى بعض الناس عنده د ا ئ ر ة ارتياح في ط ر ي ق ة الجلسه ما يغيرها إ ذ ا حاول الشخص أ ن ه يطلع بره هذه ا ل د ا ئ ر ة إ ي ش بيصير فيه ما بيرتاح صحيح سيختنق س ي ت أ ل م سيشعر بعدم ا ل أ ر ي ح ي ة طيب إ ذ ا حاول الشخص أ ن يشرد أ و يخرج خارج هذه ا ل د ا ئ ر ة ا ل ك ب ي ر ة سيشعر ب ا ل أ ل م وهذا ما نسميه ا ل ع ا د ة الشخص الآن أصبح معتاد على هذا النمط من ا ل ح ي ا ة ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصنع ت غ ي ي ر أن تغيير على مستوى ا ل ح ي ا ة ك ا م ل ة أ و حتى على مستوى الدوائر الصغيره ة الصغيرة لو يطلع الدائر أراد أن يطلع من ذ كذا ه عليه أنه سيشعر الناس الارتياح فيعود في يريد يترك التدخين عشان بنوع لعدم بعض من كان تجدون أن الألم ما إلى فيترك ف ت ر ة يوم يومين ث ل ا ث ة ثم, ثم ي ب د أ يشعر ب ا ل أ ل م أ ل م كسر هذه ا ل د ا ئ ر ة فما يلبث أ ن يعود بعض الناس نفس الشيء مثلا يريد أ ن يخفف من وزنه فيسوي ر ج ي م ويقتصد في ا ل أ ك ل ويقلل الوجبات ف ت ر ة م ع ي ن ة ثم ي ب د أ يشعر ب ا ل أ ل م وعدم الارتياح من هذا النظام الجديد فما يلبث أ ن يعود لدائرته تماما مثل ذاك الفيل هذا، هذه الفكره ة طبعا ي فكرة ع م ل ي ة تتكلم عن العادات, العادات. كل د ا ئ ر ة من هذه الدوائر ع ب ا ر ة عن ع ا د ة نحن نعيش فيها ونحن لا نستغني عنها المطلوب ا ل آ ن في ص ن ا ع ة التغيير أ ن تكسر هذه القيود, وأن تحطن هذه القيود وتنطلق أ ن ح ط خارج هذه ا ل د ا ئ ر ة في كتاب اسمه ق و ة العادات قوة العادات في ه ق ص ة ح ل و ة ترى ن ظ ر ي ة بس أ خ ا ف أ ن ك م تطفشوا منها ب تقولوا نظريات هذا مؤلف اسمه تشارلز دوهج تكلم عن كيف ك يمكن ف ي أ ن تغير العادات ح ي ا ة الشخص بل كيف تغير العادات المجتمع بالكامل ضرب قصتين ج م ي ل ة ضرب ع د ة أ ش ي ا ء من ضمن ا ل ق ص ص قصة في جميلة القصة الاولى ق ص ة ل أ و ا ق ع ي ة في حرب العراق في ي احتلال ا ل أ م ر كانوا للعراق ا ك ن العراقيين يخرجون في مظاهرات هذا عن العادات الجماعيه ة ذ هذه ا الكلام نوعاً ما لكنه مهم حتى نفهم كيف نتعامل مع أنفسنا كانوا العراقيين يخرجون في مظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي وكانت هذه المظاهرات تزعج الأمريكان لكنه كيف مهم نفهم مع صح حتى نظري يخرجون في تزعج ضد فيش إ كانوا كان يصوروا س و و ا كانوا ي هذه المظاهرات كامله ة من أن تبدأ إلى أن ن تبدأ ت ت إلى ي ويرسلوها إ ل ى فريق متخصص في البحث الاجتماعي في د ر ا س ة سلوكيات البشر هذا درس جاء وقدم حل كيف ينهو هذه المظاهرة غيروا شيهم المظاهرة المظاهرة الفريق بعدما الأشرطة الفيديو جاء غيروا طبعاً غيروا شي في سلسلة المظاهرة. لما درسوا حل سلسلة كيف في درس شي وقدم جاءوا وقالوا للمسؤولين هناك في ا ل ك و ف ة يوم ا ل ج م ع ة عندما تقوم ا ل م ظ ا ه ر ة ا ل ق ا د م ة ممنوع أ ن يكون في الشارع أ ي بائع جوال البائع الجوالين اللي هم عندهم عربيات فيها أ ك ل وماء وعصير هذول ممنوع ينزل على الشارع وقت ا ل م ظ ا ه ر ة وفعلا طلعت ا ل م ظ ا ه ر ة ك ا ل ع ا د ة بعد ا ل ص ل ا ة وبدا و الناس يتجمعوا و ا ش ت د الحر وبدا الناس ي ه ت ف و ا ضد ا ل أ م ر ي ك ا ن ش ويشتد و جوا الباع على الجوالين ما جوا أصحاب الماء والعصير والأكل اللي يقوى ي اللي ي ما ما الماء الباع أصحاب الناس فبدأوا الناس على ع العصر ب ب و وصلت ن فما فترة إلا أ الناس ينفضون رويضا رويضا من الإنهاك هذول ا ل بعد ا ا ا ا ح ث ي ن ل ج ت م ي ي ن ر س و الصلاه ا أ ش ر ط ة في ثم بعد ذلك ب س ا ع ة ساعتين ت ب د أ تيجي العربيات فالناس ي ب د أ و ن ي أ خ ذ و ن من هذه العربيات العصير ر ب ي ا ا ت ل ع والماء و ا ل أ ك ل ب ع د ي ن يزداد ا ل ز ح ا م ل أ ن الناس ما ن ف ض و ا فيجيوا ي ناس من بعيد وينظرون ب ع د ي ن تثور ب د أ ت المشاكل عليهم فقالوا لو إحنا قطعنا, قطعنا من ا ل س ل س ل ة هذه وجود الباعه الجوالين سيتعب الناس ولن يواصلوا حتى ا ل ن ه ا ي ة وفعلا نجحوا في هذه ا ل ط ر ي ق ة ف هذه كيف تغير ع ا د ة مجتمع عن طريق د ر ا س ة المجريات التي تحدث في هذه العدد دراسه ة الصورة أخرى أجريت كما تشوفوا في تشوفوا كما ن اخرى على مجموعة من هذه الدراسة جابوا كرسي معين ووضعوا أمام الكرسي شاشة. هذه الشاشة تطلع أشكال هندسية، مربع القرود الدراسة الكرسي الشاشة أشكال مسلثة أشكال من أمام جابوا شاشة هندسية كرسي هذه هذه ت ل ف ة و ص ا و يجلسوا ا القرد ل ع الكرسي ي ر ب ط ويعطوا ه ف ه و ي القرد مثل الزر مثل ح ط وضعوا ا و أ ن ب و ب في فم القرد وهو مربط على الكرسي إ ذ ا انفعل ل ق ر د ا وضغط على الزر ي ب د أ ينزل العصير في فم القرد تستمتع بالعصير فصارت تهدأ بالعصير كل ما طلع شكل هندسي وحرك الزر ينزل العصير في فم القرد فصارت القرود تهدا أ كانت وكانوا فاكتشفوا التربيط والقيود صارت تهدأ واستمروا على هذه الحالة فترة من الزمن اختلفوا بعض القرود أخذوا معهم فترة طويلة جدا وبعضهم نصف الفترة وكانوا يخططوا يعملوا تحليل لدماغ القرد من من نصف تثور تهدأ فترة طويلة وبعضهم فترة معهم على تحليل البداية بعض في هذه أن القرد أول الأيام كان يثور هايج. بعدين ب د أ ي ه د أ بعدين اكتشفوا القرد صار يتفاعل ب ط ر ي ق ة م خ ت ل ف ة مع الموضوع صار إ ذ ا القرد شاف الشكل الهندسي وضغط الزر ونزل ض غ ط الزر و العصير في فمه ت ب د أ إ ش ا ر ا ت الدماغ عند القروض بالتحسن بالانبساط يشرب صار القرد يستمتع الآن لما يشرب العصير ودماغه يعني يستمتع يمضسط ودماغ... <تصفيق> يعني مش ا ن ه الله م تعالى ي يستمتع طيب بعد ف ت ر ة اصبح القرد اذا شاف ا ل ر س م ة في ا ل ش ا ش ة ترتفع مؤشرات ا ل س ع ا د ة في دماغه بدون ما ينزل العصير يعني بس اذا شاف ا ل ص و ر ة هنا ص و ر ة ا ل ر س م ة على ا ل ش ا ش ة يقول ايوه الحين بيجين العصير ف ي ب د أ ينتعش وتتحسن ذبذبات الدماغ عنده هذا ما يسمى ب بناء ا ل ع ا د ة جعل القرد يعتاد أ ن ه إ ذ ا أ ن ت ضغط على الزر شفت الشكل الهندسي و انضغط الزر ستكافا بالعصير في ا ل ب د ا ي ة كان صعب على القرد لكن بعد ف ت ر ة صار يكافا بالعصير يكافا بالعصير ينبسط ف أ ص ب ح القرد تلقائيا بمجرد أ ن يرى ا ل أ ش ك ا ل ا ل ه ن د س ي ة يستشعر ا ل س ع ا د ة قبل أ ن يحصل على المكافاه أ ة حلو؟ و و طيب إيش س بعدين؟ <تصفيق> لا ما ف ك و إيش يسووا؟ الهندسية على الشاشة بس ما ينزل العصير فكان القرد في البداية ينبسط يشوف الشكل الهندسي ينبسط ينزل العصير بعد فترة ما ينزل العصير الأشكال الشاشة الشكل صاروا صارت خلوا القرد ما فكان القرد ما ما ثالثة ورابعة مربط فترة القرد بس لكن تطلع على لكن بعد فبدأ يعيش في حاله هيجان مثل اللي كان يعيشها لما ربطوا ل أ ن ه غيروا كسروا هذه ا ل ع ا د ة ا ل د و ر ة اللي تعود عليه عادة أنه ما يتربط ثم تأقلم على كسروها ل ليش ما العصير؟ م ما ك ا ف أ أصبح ة يثور يعطوني وضحى ب ا ل ح ر ي ة واللعب هكذا تنمو العادات معنا نحن فاحنا إ ذ ا تعودنا على شيء معين يصعب علينا أ ن نخرج منه احيانا ترى ما تكون ا ل ع ا د ة هذه س ي ئ ة ممكن تكون حتى ع ا د ة إ ي ج ا ب ي ة طيب بس نريد بس س أن ن ن ح ه ا ما هو أفضل منها فنشعر بصعوبة. العادة ما هي العادة هي ما يعتاده الإنسان أي يكرره مرارا وتكرارا هذا ما يسمى بالعادة إلى أفضل يسمى هو هي هي يكرره بصعوبة أي فنشعر من إ ي ش تتكون ا ل ع ا د ة من ا ل م ع ر ف ة و ا ل ر غ ب ة و ا ل م ه ا ر ة أ ع ط و ن ي عادات يلا أ س ر د لنا عادات نحن معتادين عليها كل واحد يسرد لي ع ا د ة لديه هو إ د م ا ن ا ل ق ه و ة صحيح يا سلام فنجان ق ه و ة الصباح ما أ ح ب الخروج أ ب د ا ا ل ع ص ب ي ة ع ا د ة ا ل ق ه و ة والسهر اجتماع مع ا ل أ ه ل يوم ا ل أ ر ب ع ه طبعا ليس شرط انها عادات س ل ب ي ة أ ي ع ا د ة إ د م ا ن الكولا الغضب السهر الاستيقاظ ل ص ل ا ة الفجر الزيارات أ ث ن ا ء ا ل إ ج ا ز ة الشاي شرب الشاي، الالعاب ش ي ا أ ل ا ل إ ل ك ت ر و ن ي ة والدي يصحو ل ص ل ا ة الفجر حتى لو كان ن ا ي م بوقت م ت أ خ ر يا سلام هذه ع ا د ة إ ي ج ا ب ي ة الاهتمام الزائد هذه عادة عند ا ل م ت ف ا ئ ل ة م ش ا ه د ة ا ل أ خ ب ا ر يوميا الترد والله أنتوا قاعدين تجيبوا عادات ما كانت في بالي في بصراحة السواك ا ل ر ي ا ض ة حلو حلو حلو حلو جدا طيب ا ل آ ن أ ي ع ا د ة من هذه العادات اللي ذكرتوها تتكون من ا ل م ع ر ف ة ومن ا ل ر غ ب ة ومن ا ل م ه ا ر ة كيف واحد معتاد انه يمشي كل يوم خمسه واربعين د ق ي ق ة رياضه ايش ر أ ي ك م ا ل آ ن ع ا د ة ا ل ر ي ا ض ة ا ل ي و م ي ة كيف نقسمها ب ا ل م ع ر ف ة و ا ل ر غ ب ة و ا ل م ه ا ر ة أ ك ي د هو يعلم في ق ر ا ر ة نفسه عنده م ع ر ف ة ب أ ه م ي ة ا ل ر ي ا ض ة أ ح س ن ت م يعرف فوائدها و أ ه م ي ت ه ا على الجسم و إ ي ج ا ب ي ت ه ا ولديه ر غ ب ة من داخله أ ن يكون إ ن س ا ن ا يمارس ا ل ر ي ا ض ة وجسمه صحي عنده المعرفة من الداخل رغبة فالتقت المعرفة مع ا ل ر غ ب ة وتكونت عندنا وقت التطبيق ا ل م ه ا ر ة أ ص ب ح يمارس كل يوم كل يوم كل يوم فتشكلت عنده ع ا د ة فتحصل تلقائيا بعد ص ل ا ة العشاء يطلع وين رايح امشي طيب تعال بس اجلس نص ساعه لا لا, لا لا لا تخربوا جدولي رجاء خلوني على الجدول طيب أ ص ب ح ت عنده ع ا د ة م ع ر ف ة ر غ ب ة م ه ا ر ة طيب ا ل م ر أ ة ا ل آ ن أ ن ت م ماشاء الله اخوات الكريمات、طبخات. تطبخون في المنزل كيف تطبخين الرز الكبسه ولا الرز ولا السليق ولا مش عارف إ ي ش تجد ا ل ا م ر أ ة خ ل ا ص تلقائيا بدون ما تفكر تمسك البصل وتقطع وتحط القدر على النار وت... وهي يمكن تكلم تليفون ولا تشتغل على الواتس أب ولا تصارخ على العيال. المهم أنه النهاية يمكن العيال في تكلم كيف؟ قاعد تصارخ الطبخة على على تشتغل تطلع أب في عندها م ع ر ف ة م س ب ق ة تعلمت كيف تطبخ م ع ر ف ة أ و ل كانت تمسك الكتاب و ت د ق على أ م ه ا و ت س أ ل جارتها وفي نفس الوقت عندها ر غ ب ة ومارست هذه السلوكيات ف أ ص ب ح عندها ع ا د ة طبعا في بعض النساء ما تعرف تطبخ ل ي ش في عندها خلل في واحد من هذه الجوانب إما أنها ليس لديها رغبة أو أنها ما عندها من يعلمها أنها لديها أنها عندها أو ليس رغبة أ و أ ن ه ا لا تملك ا ل م ه ا ر ة يعني ما تعرف تشتغل بشكل صحيح طيب الرجال مثلا يسوقون السيارات وهم يسمعون راديو ويكتبون ر س ا ل ة في الجوال أ و ب تلاقي الواحد يطلع من بيت ه ويوصل العمل وهو يتكلم بالجوال طيب كيف ساق وكيف مشى في الشوارع وكيف وقف على الاشارات و... أ ص ب ح ت ع ن د ه م ه ا ر ة ع ا د ة لاحظتوا كيف ف هذه هي ا ل ع ا د ة ا ل آ ن أ ر ي د من كل شخص فيكم ا ل آ ن أن يمسك ف ت ح أن أ ي م و ر ق ة وقلم أ و أن يفتح ملف الوورد على جهاز الكمبيوتر ويكتب أ ف ض ل أ ر ب ع عادات يمارسها في حياته عندك مثل هذا الجدول. اكتب أفضل أربع عادات العادة العادة عادة لنفرض لنفرض أن العادة الأولى عادة جيدة فيني الجدول جيدة الهدوء اكتب مثل مثلاً أفضل الأولى الأولى هذا الهدوء تكتب نتائج هذا الهدوء النتائج على حياتك تقول والله هذا الهدوء هذا نتائج ه على ح ي ا ت ي نتائج إ ي ج ا ب ي ة فهو يخليني أ ك س ب الناس و أ ت ق ر ب إ ل ي ه م يخليني أ ح ا ف ظ على صحتي اكتب نتائج ه على حياتك عددها اكتب هذه ع ا د ة عندي ما أ ت ر ك د ي من ا ل ق ر آ ن إ ي ش نتائج على حياتك أ و ل ا اني أ ك س ب ا ل أ ج ر واني ارتقي في ا ل ج ن ة واني أ ح ف ظ ا ل ق ر آ ن مع الوقت واني أ ط م ئ ن نفسيا و أ ر ت ا ح لاحظت كيف بس أ ب ي أ ش ي ا ء إ ي ج ا ب ي ة اللي خلص كتب ا ل أ ر ب ع ه يعطيني الرقم أ ر ب ع ة ممتاز كتبها ت كتبها ما أ ب غ ى في ذهنك أ ب غ ى كتبت كتبتها يا سلام مهندس محمد يا سلام يا و ض ح ه إ ن ا س أ ح س ن ت ي اخصائي احسنتي أ م ي ن ة عفارم كتبتم أ ح س ن ت م ف ا ط م ة خلصت طيبتي خلصت طيب جميل انتهينا من هذه ا ل آ ن افتحوا ص ف ح ة ث ا ن ي ة ب ي ض ة صفحه على ا ل فيسبوك تشكيل الفكره ة ب ت ش و ف ي ا شاء الله يا فاطمة、طيب. الآن اكتبوا في شريحة طيب آخر موجودة إن أ س و أ أ ر ب ع عادات تمارسها في حياتك أ و في عملك ونفس、الشيء. اكتب ل ش ي ء ا ا ل ع ا د ة ا ل س ل ب ي ة واكتب نتائجها على الحياه ة فتيجي تقول ل ا س ر باكرا متأخرا يرهقني السهر تأثير والله أولا يفوت أو أو أو يفوت مثلا القيام مثلا كسلانا جسديا علي يخليني إلى عملي لأن السهر له أصحى أصحى عني جسد سلبي على ا ل ح ي ا ة يخليني متوتر طول النهار ط يفوت ب ي مثلا علي ص ل ا ة الظهر ل أ ن ي أ ن ا م إ ل ى ما بعد الظهر فاكتب أ ث ر ه نتائجه على حياتك اللي كتب. اللي كتب الأربعة يعطيني الرقم、ستة. اللي كتب الأربعة عادات السلبية وأثرها على حياته يا على سلام طيب. هذا أكبر دليل يعطيني طيب كتب كتب كتب كتبتوها أكبر ستة هذا نجاح ا ل أ م س ي ا ت هذه بكم أ ن ت م ل أ ن ه إ ن لم تتفاعلوا أ ن ت م و إ ن لم تطبقوا أ ن ت م فما في ق ي م ة لما تكلمنا به ف أ ن ت م سر النجاح والله ح ق ي ق ة يعني أ ش ك ر ك م طيب ا ل آ ن اقلبوا ا ل ص ف ح ة اكتبوا ا ل آ ن أ ر ب ع عادات لا تمارسها ا ل آ ن وتتمنى أ و لديك ر غ ب ة ك ب ي ر ة جدا أ ن ك تمارسها ل أ ن ه سيكون لها أ ث ر كبير على حياتك اكتبها يعني مثلا واحد يقول أ ن ا و د ي أ ت ع ل م ع ا د ة ا ل ق ر ا ء ة يكون عندي كذا يوميا قراءه فهذه تصير ع ا د ة من حياتي إ ن ي أ ق ر أ ف و ا ئ د ة على حياتي اني أ ن م ي عقلي و إ ن ي أ ر ت ق ي كذا وكذا وكذا فتكتب نتائجها أخت تقول أنا أتمنى يكون طيب أنا عندي عادة、طيب. ع ا د ة الحوار و ا ل إ ق ن ا ع م ه ا ر ة اني أ م س ك م ت ل ك م ه ا ر ة الحوار ا ل ت أ ث ي ر في الحوار و ا ل إ ق ن ا ع ايش بكون أ ث ر ه على حياتي كذا وكذا وكذا أ ك ت ب ا ل ع ا د ة التي تتمنى أ ن تمارسها مستقبلا وستؤثر على حياتك اللي خلص وكتب العادات ا ل أ ر ب ع ه اللي وده يتعلمها يعطيني الرقم ثمانيه كلكم تستاهلون نجوم وليست نجمة واحدة تستاهلون نجوم نجمة على تفاعلكم ممتاز ممتاز ا ل آ ن كل واحد فينا كتب أ ر ب ع عادات س ل ب ي ة و أ ر ب ع عادات إ ي ج ا ب ي ة و أ ر ب ع عادات يود أ ن يكتسبها اللي بيصير ا ل آ ن عندنا ص ن ا ع ة التغيير كالتالي كل واحد فينا ا ل آ ن يعيش في د ا ئ ر ة صح وسينتقل ا ل آ ن أ ن ت تعيش هنا وودك تصل إ ل ى هذه ا ل م ر ح ل ة إ ل ى ا ل ب ر ت ق ا ل ي ة أ ن ت ع ي ش في ا ل د ا ئ ر ة الخضراء وودك أ ن تذهب إ ل ى ا ل د ا ئ ر ة ا ل ب ر ت ق ا ل ي ة ا ل د ا ئ ر ة ا ل ب ر ت ق ا ل ي ة حتى تصل إ ل ي ه ا ستمر ب م ر ح ل ة أ و ل شيء أ ن ت في مكان م أ ل و ف فلما تنتقل إلى المكان الجديد الى م ك ا الجديد ن ل إ ا ل ع ا د ة ا ل ج د ي د ة ستكسر ا ل د ا ئ ر ة الخضراء و س ت ب د أ تشكل عالم جديد وقطر جديد و د ا ئ ر ة ج د ي د ة لكنها ستكون غير م أ ل و ف ة غير م أ لديك و ف ة ل غير م ر ي ح ة م ز ع ج ة م ر ب ك ة تسبب لك التوتر تشعر بالثقل و أ ن ت تمارسها تتمنى أ ن ك تنساها أ ح ي ا ن ا طيب م ل ي ئ ة ب ا ل أ ش و ا ك والعقبات هذه إن استمريت إن استمريت هذا البداية استمريت استمريت المنوال ستبدأ المنطقة على ستبدأ إن إن ا ل ت يعني تمارس فيها ا ل ا الجديدة د تبدأ ة ت ت ح س ر و د رويدا ا يعني مثلا واحد قاعد ي س و ي رجيم و ي ك ل ن ص ا ل ك م ي ة و م ا ش ر على نظام غذائي يبدأ يقول ب د أ ي يا الله متعب أ ح س جسمي هل كان ما عندي ط ا ق ة م ا ن استحمل بقادر أ ح س ن ي جوعان لكن بعد ف ت ر ة يقول ب د أ ي والله صح اني تعبت بس يعني أ ح س ان ه جسمي ب د أ يتنشط ها ي ب د أ إ ي ش ي ب د أ ي ت أ ق ل م يبدا ي ت أ ق ل م ي ب د أ تظهر له النتائج أحسنت يا يبدأ يشوف النتائج. والله ن ت ا ا ئ ج و ل حس ان جسمي صار خفيف شوي ما صرت أ ت ع ب مثل أ و ل لكن والله تعب شوي ح ا ل كذا ان استمر وانتظم سيصل إ ل ى ا ل م ر ح ل ة ا ل ن ه ا ئ ي ة ويكون ا ل ع ا د ة ا ل ج د ي د ة وهذا ما نريده أ ن نكون ع ا د ة ج د ي د ة هذه ا ل م ر ح ل ة من ا ل م ن ط ق ة الخضراء إ ل ى ا ل م ن ط ق ة ا ل ب ر ت ق ا ل ي ة الدراسات تقول من واحد وعشرين يوم الى ثلاثين يوم تكون كافيه لاكتمال العاده بكل تفاصيلها ونسيان العاده القديمه ما بعد رمضان أتبعها بست من شوال. ممكن ا بعد ر ض ا أتبعها شوال ن من بستة م م يكتسب عادات ج د ي د ة جدا ولأجل اليوم يصومون ونص بدون ونص بدون ويفطرون ونص ونص أوقات الترويح وفيهم ذلك الحلقة تتكلم التدخين المدخنين الآن اللي الثمان صلاة وفيهم صلاة المغرب أي أي برنامج صحتك كانت كم يا صائم عايشين معنا ساعة سيقارة ساعة سيقارة ساعة؟ ثمان ساعة ساعة خمسة خمسة في فيهم عشر عشر عن وفيهم وقت نوم أ ح ي ا ن ا ً وقت أ ك ل شيل, شيل أ ر ب ع ه فيبقى أ ر ب ع ساعات ا ل أ ر ب ع ساعات هذول ممكن يصبر فيهم الشخص عن الدخان هذا أ ك ب ر دليل على انه يستطيع أ ن يعود نفسه المرء على ا ل أ ش ي ا ء ا ل ح س ن ة وينسى ا ل أ ش ي ا ء ا ل س ل ب ي ة ا ل آ ن نريد أ ن نصنع التغيير كيف نحطم ا ل ع ا د ة كالتالي أول شيء نحدد العاده ا ل س ل ب ي ة و ا ل آ ن إ حددنا ن ا ح العادات ا ل س ل ب ي ة ثاني شيء م ع ر ف ة نتائجها ا ل س ل ب ي ة على ا ل ح ي ا ة وبرضو أ ن ت م كتبتم النتائج ا ل س ل ب ي ة الشيء الثالث تخيل نفسك مستقبلك ب أ ض ر ا ر ه ا يعني الشخص المدخن مثلا يتخيل نفسه بعد عشر سنوات عفان العادة الله وإياكم السلبية من هذه العادة السلبية وهو مريض بالضغط م ث ل او عنده امراض ب ا ل ر ئ ة وصعوبه التنفس او عنده مشاكل وسرطانات لا قدر الله في ا ل ل ث ة و ا ل ح ن ج ر ة ي ب د أ ايش يتخيل ضرر هذه ا ل ع ا د ة ا ل س ل ب ي ة على حياته إحنا إيش نسوي الآن؟ حددنا ن ا ايش ع ي نسوي ن الان ح د وعرفنا النتائج ا ل س ل ب ي ة بالعقل ثم تخيلناها حتى نعيش الجو بمشاعرنا ثم نحدد ا ل ع ا د ة ا ل ب د ي ل ة أ ن ا أ ن ت ق د على الناس اللي يجي سمين يقول لك أ ب ي أ ن ز ل وزني هو حدد هدف صحيح انه ينزل وزنه لكن ما حدد ا ل ع ا د ة البديله ة الأصل يقول أريد أن أحافظ على نظام غذائي يقول على ونزل أريد أن صحي ي ف وزني للوزن غير مستمر يعني أنت لو نزل وزنك 7 كيلو أو 10 كيلو تنزيلك نزل النظام لكن يعني أنت الغذائي غير فمحافظتك مستمرة مستمر على معناها انت حققت الهدف خلاص م ع نرجع ا ه ن نطلع م ر ة ث ا ن ي ة عشره كيلو فوق وترجع تنزلهم ونجلس ك د ه طالعين نازلين طالعين نازلين فلازم يكون تحدد ا ل ع ا د ة ا ل ب د ي ل ة تريد أ ن تترك الدخان ويكون عندك ع ا د ة م ث ل اخرى أ بديله اعيش حياة صحية اني أ ع ي ش ح ي ا ة ص ح ي ة اني أ م ا ر س ا ل ر ي ا ض ة بدل التدخين اني أ م س ك المسواك اعتاد على المسواك وهكذا ا ل خ ط و ة ا ل أ خ ي ر ة العادة تحطم مثلث ه و مثلث العادة؟ ا ل م ع ر ف ة والرغبه ة و ا ل م ا المعرفة ر ة أحسنتم والمهاره ر غ ب ة و ا ل ن ب د أ نحطم هذا المثلث تذكر لما تكلمنا عن مكونات ا ل إ ن س ا ن أ ن ه عقل وجسد وروح هي نفسها م ع ر ف ة و م ه ا ر ة و ر غ ب ة كل واحد فينا له مدخل من المداخل الله سبحانه وتعالى في القرآن في لم يجعل ا ل آ ي ا ت كلها ترغيب في ا ل ج ن ة ولم يجعلها كلها ترهيب من النار جعل آ ي ا ت ترغيب و آ ي ا ت ترهيب وجعل آ ي ا ت تتكلم عن التفكر والعقل و ا ل ت أ م ل وجعل من ا ل آ ي ا ت قصص لماذا لان الناس تختلف في فهمها, لأن الناس تختلف في فهمها والرسول صلى الله عليه وسلم الله لما كان يتعامل مع الناس كان يتعامل مع رجل البادية صلى عليه رجل مع مع بخلاف الصحابي البدري الذي شهد بدر بخلاف الطفل بخلاف كان يعامل كل شخص بفروق معينة. انت الان انت أ ع ل م الناس بنفسك ما هو أ ف ض ل مفتاح لك هل هو مفتاح ا ل ر غ ب ة هل هو مفتاح ا ل م ع ر ف ة هل هو مفتاح ا ل م ه ا ر ة اعرف نفسك يعني لو أ ن ت مثلا شخص حساس أ و صاحب روحانيات م ر ت ف ع ة معناها حتى تبتعد عن ا ل ع ا د ة ا ل س ل ب ي ة مهم جدا أ ن تؤجج مشاعرك و أ ن تحاول تربطها بجوانب إ ي م ا ن ي ة و ش ر ع ي ة وما إ ل ى ذلك فيكون هذا هو المدخل والدافع لك أ ن تكسر وتحطم مثلث العاده بينما ممكن يجي واحد ثاني يقول لك أنا إنسان منطقي وعقلاني ومدري إيش فهذا أخطارها وتأثيرها على حياتك و على من ش ا ا وما ك ذلك ل إلى ه م ن ا ح ي ة م ن ط ق ي ة فيكون هذا المدخل ثم تدعمها بالجوانب ا ل ش ر ع ي ة والايمانيه إ ي م ن ة و إلى ذلك يقول يجيك لك طيب يا أخي واحد أ ا إنسان ع م ل أنا إنسان نقول عملي, أنا إنسان عملي. نقوله طيب أنت إنسان ع م ل ي م ع ن ا ه ا حتى ت ت خ ل ص من ه ذ ه ا ل ع العادة بالعادة ا لازم تبدأ في العادة الجديدة الإيجابية تزاحمها تزاحمها بالعادة الجديدة د تبدأ ة في طيب عرفت كيف نحطم مثلث ا ل ع ا د ة بناء على مكونات ا ل إ ن س ا ن ا ل ث ل ا ث ة واضح ا ل آ ن ا ل ف ك ر ة يا سلام يا سلام يا سلام بناء ا ل ع ا د ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة أ و ل ا تحدد ا ل ع ا د ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة و أ ن ت م سويتوا حددتوا ا ل ع ا د ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة ثم تعرف نتائجها ا ل إ ي ج ا ب ي ة على حياتك ثم تتخيل نفسك بنجاحات تلك ا ل ع ا د ة لاحظوا ترى إ ح ن ا هنا قاعدين نتكلم بالعقل والمنطق و ا ل ر غ ب ة تتخيل نفسك لو أ ن ك كل يوم ت ق ر أ عشرين ص ف ح ة من كتاب في تخصص معين معناها في الشهر ت ق ر أ س ت م ا ئ ة ص ف ح ة كم من المعلومات التي ستكتسبها بهذه العاده、طيب. الصبر كيف تتعود على الصبر تحدد ا ل ع ا د ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة الصبر ايش فوائده على حياتي واحد وأنت وأنت والناس وتأنس وتستشيرك صبور وحليم وما الشروط اثنين ثلاثة صابر تكافئ حليم تحبك تحط ثم نفسك لأنك نفسك من طيب تتخير تيجي لصبرك إلى ذلك شرط بك تقول أ ن ا إ ذ ا اكتسبت هذه ا ل ع ا د ة وواصلت عليها ل م د ة ع ش ر ة أ ي ا م م ت ت ا ل ي ة دون انقطاع ف إ ن ي س أ ك ا ف ئ نفسي مثلا إني لنفرض أ ن واحد و د يشتري جوال من زمان يغير الجوال فيربط الجوال بهذه العاده ة يقول إذا التزمت إذا بهذا أ و تقول إ ذ ا فعلا أ ن ا تغيرت عندي ا ل ع ا د ة و أ ص ب ح ت أ ق ر أ كل يوم ك ل ي و م ل م د ة نصف س ا ع ة من كتاب ل م د ة شهر ساخذ إ ج ا ز ة يومين إ ل ى ث ل ا ث ة أ ي ا م أ س ا ف ر فيها مكان مثلا بره أ و أ س ت م ت ع بالشيء الفلاني أشياء أنت تحبها. حفز نفسك فيها تحبها حققتها فإيش؟ لا تكافئ نفسك. وبالعكس طبعا في الشريحة اللي قبلها تعاقب نفسك إ ذ ا أ خ ف ق ت في ترك ع ا د ة ماذا إ ذ ا تذكرون ق ص ة الصحابي الذي كان إذا قصر في عمل من أ ع م ا ل الصالحات تصدق بدرهم فكانت ا ل ص د ق ة هذه دافع له أ ن يغير من عاداته طيب ثم ن ب د أ ببناء مثلث العاده ة ركزوا معي الآن معي ن انا أ ا ل آ ن أ ر ي د أ ن أ ك ت س ب ع ا د ة ا ل ق ر ا ء ة فعندي مثلث ا ل ع ا ا د ت م ث ل ما أم كتبت ع س ا ا ف ل م ع ر ف ة ا ل ر غ ب ة ا ل م ه ا ر ة نعرف أ و ل شيء نحن في أ ي جانب نميل وما هو مفتاحنا لنفرض ان انا إ ن س ا ن عملي كيف ستقنعوني ب ا ل ق ر ا ء ة عادة القراءة يلا أقنعوني المدربين وأقنعوني أريد عملي يلا عطوني إيش الآن أنا وأنا إنسان أنتم أن أبدأ أسوي؟ تبين لي فوائدها بس هذه ع ق ل ي ة أ ن ت تلامس عقلي ا ل آ ن تبينوا لي أ ه م ي ة ا ل ق ر ا ء ة برضو أ ن ت تلامسوا عقلي تعطوني بكل ص ف ح ة عشره ريال يا سلام عليك يا مهندس ممتاز مهندس محمد شوفوا هذا عملي أنا إنسان عملي لا تكلموني بأهمية وما أهمية يكلموني للعمل لازم تحفزوني بشي عملي تطبيق تدفعوني تحفزوني شوفوا هذا أنا إنسان لا فيها عشان هل بعدين بس حلو شي بشي أول غير الفلوس مافي شي ء ثاني طيب واحد ي ه د ي ن الكتاب حلو يعطيني كتاب مجان خلاص صار الكتاب بين يدي هذا تطبيق عملي ممكن تيجي تقول ه تعال ن ق ر أ سويا نخصص مع بعض نزور ا ل م ك ت ب ة مع بعض هذا تبدؤون معي ب أ س ل و ب عملي هذا هو المفتاح أ ث ن ا ء ما أ ن ت م تبدؤون معي ب ا ل أ س ل و ب العملي ندخل على الجانب العقلي وتبينوا لي إ ي ش أ ه م ي ة ا ل ق ر ا ء ة و أ ث ر ا ل ق ر ا ء ة على عقلي وعلى حياتي وكيف س أ ت ط و ر فيكون هذا يدعم ا ل آ ن الجانب المعرفي سيدعم الجانب العملي عندي وفي نفس الوقت تثير ب د أ و ن ت و احاسيسي ومشاعري ورغبتي أنه أنت تخيل نفسك لما قارئ متميز وعندك مجموعة من الكتب وتلخص هذه شوف مجموعة وتلخص تخيل تصير متميز الكتب الكتب لما قارئ فالان اكتمل عندي مثلث ا ل ع ا د ة طيب بالاستمرار عليه بالاستمرار على هذا ا ل م س ل ث تبنى ا ل ع ا د ة لكن المدخل والمفتاح هو أ ح د الزوايا ا ل ث ل ا ث ة إ م ا ا ل م ع ر ف ة أ و الجانب العملي أ و الرغبه والجانب ا ل ش ر و ي كذا واضح كيف نبني ا ل ع ا د ة يا سلام كويس أ خ ي ر ا إ ح ن ا وصلنا إ ل ى ا ل ن ه ا ي ة الآن عرفنا كيف تخيل ت نتحكم ت ك كبشر وكيف ممكن و ونصنع ن أجسادنا نحن فيها القرير ا ل آ ن معي حياتك هذه ا ل د ا ئ ر ة هي حياتك وهذه الدوائر ا ل ص غ ي ر ة هي ع ب ا ر ة عن أ ع م ا ل م ت ج د د ة وتغييرات في الحياه ة فترة تدخل عمل جديد أو عادة جديدة على حياتك. في البداية بتكون صعبة تحاول تدخل حياتك تكون فترة أو كل عمل على لكن أنك في جديد بعد تصبح سهل عليك ي و حياتك هذا الدائرة تزيد مجموعه ل العادة الإيجابية ي والحسنة التكسخم كما ويت تكون ذ ه الشجرة ت ن من و العادات ت ك ب ا الايجابيه وبالتغيير الإيجابي كما تنمو ذ ه أيها الشجرة صناعة التغيير ا ل أ خ و ة ا ل ت غ ي ي ر س ت ت ك س ر ر ا ل و ي ن ه سيقودنا إ ل ى ز ي ا د ة في ا ل ا ن ت ا ج ي ة ل أ ن ه دخلنا صفات ج د ي د ة وعادات ج د ي د ة إ ي ج ا ب ي ة وبالتالي انتاجيتنا في ا ل ح ي ا ة ستختلف ونفعنا سيختلف وطموحاتنا ستختلف وبالتالي ستتحقق أ ه د ا ف ن ا اللي يبغي يألف كتاب أنتم المجموعة اللي أمس بتألفوا كتاب لما تغير وتكتسب عادات إيجابية جديدة تصنع تغير وتكسر روتين تكسب عادات يألف يبغى تغير جديدة تغيير روتين وتكتسب تكسب أنتم أمس كنتم وتكسر تصنع ستحقق الهدف وتؤلف الكتاب لما تؤلف الكتاب ستكونوا راضين عن انفسكم ي السعادة السعادة كيف ف نفسك إذا حققت أهدافك كيف تحقق أهدافك ترضى حققت تحقق عن ع إذا عملت وأنتجت؟ كيف تعمل وتنتج إذا ل تعمل ت وأنتجت وتنتج اكتسبت كيف إذا المهارات والعادات ا ل إ ي ج ا ب ي ة يعني من فوق من هنا من ص ن ا ع ة التغيير إ ل ى تحت ا ل ط ر ي ق ة ومن ا ل س ع ا د ة إ ل ى ا ل أ س ف ل التبرير والمسبب بهذه ا ل ط ر ي ق ة تكون عندك د و ر ة ح ي ا ة م ت ج د د ة تكون عندك ح ي ا ة م ل ي ئ ة بالتغيير تستطيع أ ن تلغي فيها العادات ا ل س ل ب ي ة وتكتسب العادات ا ل إ ي ج ا ب ي ة ب إ ذ ن الله بقي ا معنا كم ش ر ي ح ة هي أ ف ك ا ر ل ص ن ا ع ة التغيير حدد أ ه د ا ف ك دائما يكون عندك هدف حتى تستطيع أ ن تغير وتصنع التغيير جدد جدد جدد بدأنا نيتك نحن نسويها حياتنا نسويها نمطي روتيني النية الناس النية أن حسنات في أشياء في يوميا فيها عليكم فيها عشر حسنات السلام عليكم ورحمة الله فيها عشرين الابتسامة تبتسم تسلم تستشعر بشكل عشر الوضوء لما السلام لما السلام السلام الله ورحمة مثل مثل على السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته فيها ثلاثين حسنا جدد ا ل ن ي ة لما بدل ما أ ن ت تتوضا كذا على السريع جدد ا ل ن ي ة ا ن ه أ ن ت في الوضوء هذا أ و ل ا ً قاعد تغسل جسمك وتنظفه تستعد ل ل ص ل ا ة قاعد تتقاطر الذنوب وتتص... جدد ا ل ن ي ة تجديد ا ل ن ي ة في حد ذاته ب ا ل أ ع م ا ل هذه ب يخليك تشعر بفرق دون إ ن ج ا ز ا ت ك مهم جدا ً أ ي ه ا ا ل أ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت لو تسويها بس ل أ س ب و ع تسويها ل أ س ب و ع واحد يكون عندك كذا و ر ق ة ترتبها و ط ر ي ق ة م ع ي ن ة وتكتب فيها إ ن ج ا ز ا ت كل يوم تسويها مثلا من السبت إلى الى ج إيش إنجازاتي إيش أنجزتنا م تقسمها يوم اليوم ع ع ة نهاية وتكتب حافظت والله أنا كل في إيش إيش ل الجمعه ص ل الخمس طيب. هذه واحد. اثنين والله اليوم فلان فلاني و واحد ا مبكرا اثنين ساعدت قضاء ا ت طيب في هذه ح ة ي سويت في ن دون إنجازاتك ن ة ثلاثة كذا اكتب ا اليوم ي ة بس بعد س ب أ س ب و ع أ م س ك ا ل و ر ق ة وطالع فيها أ ن ا م ت أ ك د أ ن س ت ر ت س م هذه ا ل ا ب ت س ا م ة وستشعرون بفرق كبير جدا بس دون ا ل إ ن ج ا ز ا ت باختصار أ ض ف عملا جديدا حاول أ ن كل ف ت ر ة تضيف عمل إ ل ى حياتك م ا تصير حياتك بس ي ا تكرار أ ك ل وشرب ونوم وروحه و ط ل ع ة و ج ي ة ض ي ف عمل جديد من ا ل أ ف ك ا ر ق ا ع د ة العشره سنتيمتر ا لو جيت أنا لو ج يا ت ي ف ا ط م ة واعطيتك خ ي ش ة رز فيها خ ي ش ة رز أ ب و خمسين كيلو طيب استعدي ها خ ي ش ة رز خمسين كيلو وقلتلك طلعيها من الدور ا ل أ ر ض ي إ ل ى الدور الثالث إ ي ش ر أ ي ك تقدري ولا ما تقدري ما تقدري طيب لو قلتلك كل يوم طلعيها د ر ج ة في كل يوم امشي ع ش ر ة س ا ن ت ي ت عشرة سنتي ممكن و ل ا مش ممكن ايوه كده صال ممكن. صح ا ممكن ص انه ممكن تاخذي وقت طويل لكنك ستصلي للهدف هذه مشكلتنا ح نبغى ا ن نشيل خ ش ة الرز الخمسين كيلو من الدور الارضي للدور الثالث ن ط ل ع ه في خمس د ق ا ئ ق وبتتعب ممكن ط ي ح احيانا عندنا طموحات واحلام كبيرة جداً ورائعة وحلوة طيب وتصير جانبية كبيرة نبغى نوصل بسرعة ورائعة نوصل مضاعفات لك لكن عندنا جدا هذا شيء خلاف الواقع استعمل ق ا ع د ة العشره ا ن ت ي جزء الموضوع الهدف الكبير ج ز ء ه الى أ ه د ا ف أ ص غ ر و م ش ي كل يوم عشره ا ن ت ي عشرة ا ن ت ي عشره صانتي ا بإذن ل ل بعد فترة س ت ج د أ ن ك و ص ل ت إلى الهدف ا زد ب ل م ك و ن ا ت احنا تكلمنا مكونات الإنسان اللي عن و جسد هي ر و وعقل حاول المكونات ح كل أنك فترة في تزيد شيء في هذه、المكونات. يعني تعمل عمل يكون له أ ث ر على هذا المكون تعمل عمل له أ ث ر على الجسد ر ي ا ض ة مثلا اهتمام بالغذاء شيء معين ت ق ر أ لتنمي عقلك تزيد في العبادات لتنمي روحك فزد بالمكونات لا ل ل إ ط ل ا ق لا يوجد في ا ل ح ي ا ة شيء اسمه على ا ل إ ط ل ا ق شيل هذه الكلمة من راسك. لا يوجد خير في الكلمة لا المئة هذه راسك من محض مئة في المئة ولا يوجد شر محض م ئ ة في ا ل م ئ ة ف أ ي شيء تتعرض له في حياتك فيه ن س ب ة من ا ل إ ي ج ا ب ي ة وفيه ن س ب ة ل ل س ل ب ي ة فلا تعمم الصور إذا فإن فهذا هذه فواصل كن متفائلا وأنا عندي شعار يعني شخصي وشعار أضع في ما داهم في القلب فإن في الحياة أمل. ما تفائل الحياة أخفقت أضع أمل وأمل خير شخصي فيه في في في مدونتي مرة عنده عندي في لك كن نض فهو يموت قبل أ و ا ن ه تنافس أ ش ع ل التنافس في حياتك يعني أ ح ي ا ن ا بعض ا ل أ ش ي ا ء تحس انها ث ق ي ل ه عليك شوف لك خوي تسابق أ ن ت وياه طيب تبغى تحفظ ا ل ق ر آ ن لما تدخل ح ل ق ة ويصير إ ي ش يصير في نوع من التنافس عندك ف أ ش ع ل التنافس ساعد ا ل آ خ ر ي ن ب م س ا ع د ة ا ل آ خ ر ي ن أ ن ت تغير الكثير من صفاتك ل أ ن ك تكتسب خ ب ر ا تغير ت من تعاملك يرق قلبك ساعد ا ل آ خ ر ي ن ختاما أ ي ه ا ا ل أ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت أ ن ا أ ك ث ر ما يسعدني أ ن أ س م ع أ ح د فيكم طبق هذه ا ل أ م و ر في حياته يكون بذلك أ س د ى لي معروف كبير جدا ان طبقتموه في حياتكم التغيير قد يكون صعب لكنه ليس بمستحيل مهما واجهت من إ خ ف ا ق ا ت فلا تتردد هذا شي جداً شيء طبيعي واصل طريقك وغير في حياتك أتمنى لكم ح ي ا ة سعيدة حياة ر ا ئ ع ة حياة م ل ي ئ ة بالتجديد والمتعه ة ورحمة أشأل أن أشهد أن أنت أستغفرك الله وتعالى قيل الختام اللهم لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى سبحانه وإياكم بما سبحانك ا وبحمدك وأتوب ب ينفعني و ت في ك ر